ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كما منبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائتي قوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق رساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين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 قال للملأ حوله إن هذا يساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار معنين فجمع السحرة الميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم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 إن في ذلك لآية لا وَمَا كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لَهُوَ العزيز الرحيم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَسَمِعَهُم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 فَرَفُوكَ الْمَشْتُونَ ثُمَّ أَغْرَقُنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْعَيْنِ مُبْصِرًا إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رِضِ الْعَالَمِينَ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 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُم مِّنَ الأولين قالوا جَعَلَ لَكُمُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ, من المسحرين وما أنت إلا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ فَاسْتَقِمْ عَلَىٰ مَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا مِنَ الصادقين